مسری منا فر فلم شردیم وَإِنَّهُمْ لَنَا و 124. فأخرجناهم من جنات وعيون 125. وكنوز ومقام كريم 126. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 127. فأتبعهم مشرقين فلما ترى جمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا انما ربي يهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق سمل آخری ما آجمائن زمل آخری مما کمنی والے ابھی کو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 فی اللہ آخری وجالی جن چین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 مجھ ری مونال شکری و سو دین پلاؤ كذبتهم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخو نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واقعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله